نمی‌دونستم. می‌تونی یه بعد تو ویدان بره؟ ما. بخدا. 아니요, <목소리도> 근데요. ساده‌واریم به باورتان، خودشون خیلی ساده‌تره. چند واحد، نيت رايتس نيت رايتس على جنه حياه ده مفيش حاجه خالص ان انا الانفارمشن بره هنا كده البينيتريشن في سيفيريتي في سويك بينيتريشن ثاني ثاني انترليشن في سياسيه وتعقيده بنعمل سياميه ان الانفارمشن في السياسه دي كل الجدران كل جدران في الباب على سرّس سرّس جاي من الفلطنية أي إصابة على شكل عالم اللي قاله إنه حتى يعني تعني في, في مين? في صليلة صليلة اللي هو بطاقة. ما بقولش كي ما هو باجع فايات. ما مش مرتبع الاتبالي همواش ادامه وما سميله ما استطاع كده وطافة. هم مطفقين الدم هيني وعيالهم هم بتددع وها اه هم یا اما ففي بالبرنوغايتس يعني ايه يعني بقيمشة وقصيرها صنواني قد يقول المشكلة داخل وقت اكونوا الخارجي بمعنى بمعنى انه حيوان حيوان لو قلنا وصولي بجوانس كده حيوان مصاب ببريد وايت هاي مصاب بايت دوروه مبارا هنا فيه امر الطبيعي انه يقص بستيشن وبالتالي بصيرها صنية بتاع نواني انه فتكون المشكلة هناك بعض البلاد حصل فيها فشل هو عنا وعنا الاسطانة دي تبقى كده وحاعد الدواء ببرا فاقيد الدواء ايه لان ميت الحاجات اللي بستانة بمتطين فايد رايد بفو ما ايه كده عشان كده باتكون لحاجة بموعا حاجة بمتطين منوع فاقيد كل الحاجات اللي بستان بموعا الاخصي يا ماتفا تروح في الوحده الدمويه الضابطه الان مثلا ال 50 سنه خلاص الناس بيقولوا هات استعمل ايه لما زي دي هنا ده بورديوم خلاص المفتاح بتاع التليفون فبره هنا بين وهم تعدي بقى السستم كونفرميشن وزي اوفرميشن فشغل البروتوكول وشغل البروتوكول كل بس الغلط ان كل الحاجات اللي ايه الريليتيد بارا برايت بارا فرانس الالكترون جينرال يو بروسيس اشهر او اول حاجة لنا هو البرودجيري هو اللي ماسك الدنيا يعني انت هناك بير على السيرفر بتاع اليو ما هو لا حتى تخيل ان واحد هيبقى فاهم ان هذا في يمكنك أن يكون هناك صعب صعب ممتعة وبالتالي أصبحت أن في أن تنشأ للصورة صليلاً ثم لما يصل إلى مفايدة ويقولون أن تنشأ لد مفايدة مفايدة فقط ينشأ عن كده أيه ينشأ عن كده ينشأ عن كده صلى المدى أقص المدى فليكون مكان الارض. فليكون سايب ان واحد بالقسطرة قرر عمل عمال سوفه فيك. قالت ايها مشكينة ايها هناك القليل من الفيلم السريكي ست. في البلد. فليكون زي اللي بقى مسلا بتبقى لازقة في حاجة وبعدها شدها بفوق فليكون سايب سايبه سايب شوك حاجاته في اعطي. فليكون الانتقراشن كده او قد اليادي. مدهيدا من السهل بمانا عملكها اه انا قطعها بيه بمعنى ايه? اتأكدن المشكلة تيه بعد السيزان السيشان. وانه اه وقالوا ان انا لقد قام السيشان انا كنت تفتح في نوتر السلسات كده. حاصله طبيعي او طبيعي ممكن بعد اسبوع ده اللي بيدخل الناس عنده ممكن هنا ده بقى وبيوصله جيب له ضغط ونوم ركز على الطاقه والنظام عاوز مع كيف تشتغل من الأولى؟ معاك؟ مع أبودة بكثير من الأولى، مثلا في نورك، كنت أصبح ماسك في الرومي هناك، وماسك في الرومي، وماسك في الرومي، لما دفع، لما دفع، أولا دفع، مثلا بعد شهر من أجل، ما يوجد الشكل ده، المفهول مش ينقص لوحدي بس الراوند نورن بتاعها برضه باقول لك اقتراح لما توصل الحاله المنفرد ده هتكونز لما توصل الحاله الحاله في التريس ما عندهاش مشكله انما المشكله ان هنا بقى كده فيها ديزايز كده ان هو بيعمل بس اوه لا عند المصار الموضوع كله هو مش فاكر المصار يعني لما انا بقول حيوان هذا الصلاية يعني نمر بدهشة نصوص جميلة في النص، وقد يكون ممتاز في النص لما واحد يوم في النص. إنما المشكلة كانت في تعاطي النص بتاع كان من فترة طويلة ما كان يقرأه. هنا كده، اليوم بدي نسمع ما تعيش مصادر، لأن كلنا هذه الحالات لو وصلت طبعاً ليك لا لا هم على ها بعد كده الاختلاف ها في ايه؟ في ايه؟ طيب ركز معايا الاختلاف هو كده الاختلاف بقول لك الحالتين حالة واحده قول لي بس دوروكا صمام اهو الحالتين حالة واحده الفرق في التوقيت الفرق في ايه؟ في التوقيت يعني انا لما دي كوبايه والله رضيه واسيبها اسبوع بعد الاسبوع بقى ده ماشي بيه طب ما بقى لو كانت الميه دي في مثلا فيها سكر بتركيز معين فلما سيب الكوباية دي الاسبوع وبعد اسبوع لقينا الحمل قال ولا ما طب مشه السكر زي ما ما ادريتش ان هو كده الماده بتاعه الموقع نعم فاضل كام يوم هل الموضوع يا جماعه الميه بس بس كل ما قال وقت لما بقى ده تحول الجيود ده على حسب الدرجه زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت ان البايومتر اول بخلص بص بس برمر حاجه كده حاجه وايه اللي ظهر في الصور دي فلما بقى دوره سنه لا سيت بس مشي خلاص بقى عامل كان بيقطع عارف في حاجه مثلا زي الكيك ماسك يعني بدل ما هو سالب ولو انا اديت حاجه تقول لي من البقره كنا ننزل بص لقينا مع الشعر نازل زي الجبنه خلاص قلت ايه كان نزل دي, دي. التوليد الوقت اللي مر عليها قايم بنفسه بروجريس على سطحها وبالتالي وبالتالي هنا اللي بيحصل ده ايه هو ليه بيحصل؟ عاده عاده الحيوانات الحيوانات لما بيوصل الجوبر ومعلم مين في الاسطراص. مين في الاسطراص. كل مين في الاسطراص منازل ايه? منازل الاسطرانوط. ونازل ايه? الاسطرانوط. الاسطرانوط هزا شكل ايه? حاجة شكلة وحاجة يعني ايه? لازل بس شوية عمولي. لازل ايه? ده ماذا نسف نحوك بيوم بتعرض من اعرض انه? اذا لم يجد اذا نسف نحوك. اذا لم يجيب المخرب. اذا ايدان ايها يعني لو نبقيش المخرب ده ايه? ده اياه حصل ده? ملاسا بش فوق. ده ايه نعرف? احيانا احيانا. طيب يكون السادس تقول رسا بيوم تقول. اي ما تقول. يكون السادس ما تقول بكم السلب مش موجود أحسن سو السلب ما فيه صح إنما نقدر بس من أقرب الشكلين من أقرب بس ما في السلب النقطة رقم خمسة مخزنة كل دورة بمقصر في داخلنا كل دورة هيك بمقصر في داخلنا مرة مرة أقوى خلينا نقول أستاذ أو إنه أحيانا زين أفهمه بالمجمل في سنتي فلوس من الوريد ما تزيد عشرين بالف البهتين رسال الاولاده في الحصه 12 ما فيش فاضيه يعني ده محطه طب حصلنا ان ما فيش فاضيه ليه لانه بيزق في بعضه بسبب ان كل ده يؤدي الى ريتشن للفيوز في دماغ الايه يشع على الاثنين الاول الاول باول مشكله الحيوانات الليبرين اللي تقول إن الشيخة هاي هاي يعني ربيد بريدر يعني بلقحه هيد في الهيد تاني وألقّحوا هيد في الهيد تاني في الثاني مشكلة الإنجل فلاته هاي مدين يعني أكتر بشوي كان حالة شكناها ان صاحب الحالة بيتخيل ان الفلسة صغيرة الهيسة العمر الجمهور دي تعاني من فتايتها مجول قاسة وطبقان اولابس. لما تتنام كنت... لما تتنام لما تتنام لبعلكان هي ده وفي فيه الشافة مقطع ده وقال احنا من الضغط ما تيه وقال بجوز لاني. يطبع منها بلش كده وقال لبن بلد. يوم يعقد ادهك. وليه ده تتبقان اولابس. يوم روح لبكتور يقول واسمع لتهابات وعد كفت وبعدين برضو بعد شعر الحال مرحيلش. الخلايا يا. مرحيل. اشتغل مشكلة. ومن المشكلة انه انت اشتغلت. انا الانسيشن. الانسيشن انا معناك الانسيشن. انسيشن دي. اللي طبعا دي وقاعدة اكتبهم ديورس وحفظ. وقاعدة الباسوين وانا مش هتغلص للسن. صالح هتبقي انسيشن دي. لما انا عمت يقول ينزل سي فيشن جارد على الخزنه بقى شعراء 3 4 ممكن سنه وهما قاعدين في بقى واحد يقول الموضوع نفسه واحد يقول ده ده هي كده واحد معقول ما جبتش ده كل ما المشكله تمر على وقت كل ما لا كل ما اللي بيعتقد الموضوع نفسه بيضرب كل ما حاجه البروجكت بيعطى الموضوع نفسه بيضرب انا البلاد одну فيおっ 87 لا وماتحلس بك وتعطي مشته المترجم يعني المترجمين تتعلم عنه نوع 6 spoke عنه وليس هل أنهم بسبب أنهم ويقومون على المترجم أنهم تتعلم لا النوع إنه رمائك ي lo sever هو جال الالب أو الكoba رمائك ويولدREE يعني للم لذلك ثاني ليه ورد هذا؟ لأن الباص وين؟ اللي صح؟ في أديرة هنا الدنيا وبالتالي مع مع Já a gente deu o dinheiro aqui, الكل قال له هو قال له بيقول اللي ممكن في الاخر بعد كده في اه اه اه اه ايه المشكلة في كده? ما هو الانطول زي ما هو محطب الكابسول بمشكلة. ما فيش مشكلة. ما المشكلة في ايه? ومن ابسط ينفجر الحاله يحضر من الكالب. من مشكلة ايه كان في الداخل. كيدي. بتنزل بس ده لينو ده لينو انكسر بعض صور. ميسه هذه الحالة المرة قلناها هنا مش فكرة مش بنشتغل بنبدأ كذا يتعرف كذا أبدا. إنما هو تبين إن الحالة عمتا. يعني عمرنا حيت في عمرنا نكسر بس بطاقة. يعني صعب قوي إن أنا على أقصى طاقة بلوقتي أو من هنا حي. يبقى خلاص الموضوع ده هتكون فيه غير مشكله اي ما في الداخل تو وقبل تبتدي اي شكل الكلام ده هو شكل اليوور بتاعك انا نسيت اقول بس في الحل اللي حاله مطره وبين بالاسكريم هو بالاسكريم والارور بيحصن اللي بيطلع او بياكون في او حاجه فيها كونسيستنسي ان يعتمد على الاريرال بروسيس يعني اما اجي مثلا هبقى بنتكلم المره اللي في فرانشات شال ما بين السافت جريج والغاز ساد و 1 ساد و 1 عشان اقول كبيره ولا كلها فلو سنوية. انما لما انا فرق اقول اه? الفلو الغوالية اللي هي ابن ده اه اه ده لا. يبقى بقى, بقى ما حكيتها اللي من السنة هنا موابود انا بس موضوع. يعني ما انا احس في الاسنة او مش موجود، او شعرية يبقى فيها انا نجد هنا ماشي. انما ابن اعمل ده اقول بقى اوليو فلاصلون والقوبة اللي مش عارفة بقول كل دي. كله كانوا طبعا. معاه برق. البيومات خلينا في الحيوانات والأصدار وين أو الناس لأحد بقرة من إضواء بيوم لماذا مثلاً في يوم وفي أحد الخميسين وفي يوم يوم كل يوم يعكس تأنيس يعكس تأنيس وما رأيت بيوما هو لا ولا بيوم يحتل يحتل الناس جموع زي النهار، مالميز الطيور قد تعو، إذا ما تعاقب أي حادث داخل النخلة إذا ما تعاقب الطيور عند الشمس، في طيور فعلًا جموع بتعود نصياع، في النهار. يعود النهار من كذا نهشة لذاك النهار، بالإضافة إلى يعني زي زي النهار موجو طيور كل شوي زين. طبع. اي حد يعاني اليوم في الوقتس المشكلة الرئيسية في الوقت كل شوية تنزل كل شوية تنزل يعني ذا يحصل عنه اليوم فيه هنا يمين هنا وهنا وهنا وهنا كل شوية العلاء عليها العلاء معنا رب نفسي اللي سواء في اليوم عبارة عن حكت كرتون. حكت كرتون اللي هو معروف بكرتون. لعم تروح على كمانه ولا فيه اللي اللي هو مسؤول أصلا عن دين من الداشين وعن من الداشين ويلسه كلها مخصصة. وبالتالي هذه المشكلة بعد إنه هو متره رعد رعد وفضفضة او أو عنده فريكس على الطرف الوسط بوظت الور بتاع الاورجي نشا عنه ان بقى دي اسمها سكيلوريك انت سكيلوريك من 20 ثانيه ده في النهايه شاب انا جابتت علوته تقول لي ان هو بار على انما لو ولا لا نقول صراحه اقول عليها انتو ها لو قلت انتو متراتس خيال لكن هنا جدا هو فاهم لو مشيتك إذا لا بلو فإن أروا بيتنا برمي فبقى في اللي باقيها وهي انفلوكي فنأسمى اسفلوكي موت رايتس اسفلوكي موت رايتس كنو اسفلوكي موت رايتس داتيه بالرزق كان كل <شيئ> الأبوات التروني للبسطنية حاجة حالة تروني وطوله بفترة طويلة لفتروني لفترونس هي تخلقها هي تخلق المور بتاع القبص كابتريجنل ما دام في النبض معنى. تقريبا انه ما يؤدي لسل بسانت ما يؤدي لسل بسانت اي يؤدي لسل بسانت هي اللي مش اتنعطي نفس الكلام دي هو اللي لقى الكسيفة. اللي لقى الكسيفة مينه? مطار ما هوش مسك الكسيفة الكية وموضيها عشان وقى الحكة دي وحرومها طبعا عمل ايه بجده? ده قعد بالاسطرة ده هتدخل يعني هتدخل خلاص? طبعا على ما وصل المقارب ليترس? فان عمل ايه عشان بقى? فان قطع السابق. عشان اووصل بقى يرجعها نحاول فهموا فان ان هو ده بحساب السابق. ما اعمل فيه ايه قطع اصهره. يكون فيه اتوارت سنين. اول ان يكون فيه اتوارت سنين. اول سنة تبطحت قولت يحمي انفيكشن على زي المثال مثلا وقع عندها حاجه نقول تعمل ريتنج عليها ثاني انفيكشن على دي وبعدين يعمل ريتنج على البقره دي كان حصل ممكن السين معاه من واحده من البقره وعدل هو يعمل انفيكشن السير صح ده مال بايونتره ده مالي تكون مالي احبال التاليون معه معي امراض غالينا غالينا السلمسائس كنت تقول اكيوت او كرومي اكيوت او كرومي كان مسلا واحد في وينزل حجريه في قلب السنج. كان يوم تلاقي السمس بالقلب دي بدل ما هو مسلا الناتة او رمحة صمتين اهن ماذا الشامس هو كده 3 4 سم او من 10 سم او 15 سم هو أما اللي إيدي تلوآة أمس السابس اللي هو حين ده فراصة بيضاها تعمل كده رفع كده ده فعمل أرشي اللي عشان تمنع معي من الوصول السابس هو أولي بكتاب تعمل كتنج يعني إذا ما كانش سكيور ولا بزلناها ممكن تقصص موز الوح تعمل أرشي إذا كان أرشي اللي بك دي بدايك إلوان تبدأ من الأخليين لأن الأخليين كده وأنا بعمل خلاص اللي يحصل ما اعرفش اندي عشان ما مسكش السكين المهم بقى على الحاله شويه ونعملها نحول مكرونه هو ده السيركس بتاعه وكل ما يجي النهار يعني بعد شهرين ثلاثة اربعه والاخيره ممكن تلاقي جموشه عندها صرصات بقى سنه ده السيركس بتاعها عارض يعني الناس مصورة بيهاش ده تقابل ايه تقابل لانها بس صح شفت الكورونا تصر لما بقى عليها شاف من عدال اي حاجة أي حاجة كورونا تخطف الفراخ أي حاجة كورونا وسامة كم كو طريقة يعني كم طريقة ال. الكورونا التبريك وحاجة الكورونا الكورونا تصر البصيص تتميز مهمة أنا عاوز من كونتر ايه انت عاو سخنه ايه تاديك فهو احط عليها حاجة تزود دا الحرارة في عين تكون تسخنها تاني فباللو ما تسخنها ان ليه احصلت اه اني ضوارة قدام هي الدم اكتر ومش ايه الفكر من الحاجات اني رجل عن كونتر مصابي لها الى العادة تاني طبعا الحاجات دي هيك معانا ما تنباش تأس كنفكا اسم العلاب يعني الكلام دا مسلا لما يوبها اه باتلوم فاي حاجة سويني في الجراحة وبعدين تبقينوا لحاجة كون طانير تبقى يوسلوا بفعل يوسلوا ستاولوا بيه داخلوا بفوق هنا نتوقع الحالات اللي صعبة لنا ما وصلش للسرق ستبقين وده اللي خطر لان اللي بوصله اليوم مع السرق ان اقول السرق ستبقى قول لله ما اوصله اليوم دهني. طبعا ما كنت عالك عالك سنبصايتس لابد بالمقام التالوي انان عالك بلين موطايت. ما كنت سنبصايتس ويادة ويادة ويادة موطايت. ممكن بقى عم السوادي. انا عمي بشي هنا كده بطراني. ده انا بسيك بقصة من ده طبعا. لأن النجوز النسفل بسفات عالتنا. اهو ما عمل لها دوشن. ما حدث ما اسمه بسيط اسمه كشار. فهونا عندكم الكتابة وضعا في نور وحاجاتكم لها ايه التن? انه اي التن غير مستخدم. مش عاوز اقول ان هو يستعمل في داخل ايه التنى. لانه احبطتكم. احنا ما شرط ازازي. بالقام بزدري. اتبع ازازي ما هي. الان ايه. طبعا ما استعملته ايه تنميله هي اكصل. من حيواني نور الجير من قد يؤدي يعني انا بعنده من مشكلة وسطة خالص ممكن يعيش ديه على الجابة لوعادة. قد يؤدي الى خدوس فجانبه الرهات اسكالبه يعني, أنا إيه إيه الحيوان إنه لما الحيوان يعني لو بقى كده اللي فلتينا في الموضوع ده يبقى الحيوان ما بيحسش كده بالظبط انه لما بقى الحيوان ده بيعمل سترين يعني لو بقى واقف كده بيعمل سترين عمله تحس بيبقى لازم اوقف انه البقره دي عندها مشكلة من اثنين مش ثلاثه عندها مشكله في ريقها يا عندها عنديها في الفجران. فيها بس كنت حاجة اينا بدي. مالجود واسبتكوها لو الصين البقرة لو الصين بس ما فوق البقرة تتعملش استريمه. انما لو الفجرانة فيه خدش. يعني واحد ده مسحاكن وانا بطوافر قويبة. وانا اي حادة. وبعدين جاه الورد ودع الفجرانة سي بيجي بسي بيجي استريم. فلما انا كبارك اخوصه على البقرة. البقرة تتعمل استريم. لأني المفاهيم شديدة فيني يعني عندها حالة في الرقابة عندها حالة في الميزانية الرقابة من واحد يفهم واحد حاطط جملة في هي قد تكون معجزة معجزة عالم واقع بإذن الله إذن الله وقت البصايب مثلا زي اللي يفهم شطة قالش شطة وما عندوش مشكلة السلاح اللي بره هاي learning to work on a car'mon oops on a car'head a Aquí vorhandy wheel sideistic ones. Hiburahal basicession ii 선s here as usual will be.. Hiburahal saampgan who? Hiburahal?? Yes! All the cash out.ницу and the signs is annuity. So the بقى امتن. لما دي كتاب اندفكاشن بقى من الكلام. خلاص؟ اول. ان المشكلة في في تاني <تصحيح> إن انا هطلوه الوحيدة. وهاخر فجالة. هم لان ما بقى هون ديولة. وبقى هون ديولة. يعني انا اقوات ديولة وبقى همالة بقى همالة و دیمه نیلید بازی خیلی <laughs> خیلی I don't mind if I was lucky. I don't mind if سيست سيست سيست سيست يعني تخيل لو أو... انه أو... هي احيات أو... احيات أو... احيات سيست سيست. هده مع بعض. هنا ده سيست. وده من الممروين. متاع السيست. وهي السيست دي لتبسط عقر. يعني الناس يا رواي ونس لاننا طرور. تبسط. على لا. بالتالي انت بصوا ايه? الحالة بزي شارع واسع بس روح تحط حجر في المصر. واحد داي عبد العروية اللي عمك عادلي ما هو ده لن مساءدي. اللي بيستكري. انه لو كنت في عام السيركس من مشكلة كاف سيرك? ما ارصت انا ما وانا ما يديش. وانا ما ما في, في يومها. وانزل يعني على فكره ده اللي خالص التليفون يعني كل موارد الحسابات المتداوله اللي شمال على الدرس ايوه يعني لو هي تعمل ايه الصين اللي هو على بيقص على وقتها لياها هنزل كنت عشان كده انا مساء اشحب اللي لايكي احنا اقول في وقت ده ان السادس السادس المبين بتاعت وقت ديس فلص وقت وقت المتاجة بيت نكون لي عشان كان زلاحي وقت ان الان يجيب بالخجس طريق سادش دي كانت السادس الفقد هو أنا جالس في الاستوديوشن إنه عاد بالصين. فأنا مكان جنبه حاجة عادي هم وكذا ما في. ممكن لأنه الصين اللي عاد يدخل بقوة فيها فلما انا أقصد كده لو هم ما من هنا كده. ممكن عاد المون فلاي عود ها فلاي عود. بقول لك لما عود هروب جانبي لأن ممكن كده في فيه. طبعا خالص يعني العند فيه في حاجه ثانيه طبعا الحاجات دي يا جماعه ان هو الكلام احنا كل حاجه بقى سربلکس یسماع فراید ویسیاد بیستیمی ویسیاد دوره فراید خلاص؟ او تیو فراید و مسیو فراید. نه؟ اما خبیمه عشان کنیم و میذبندیم بیستیمی. چطوره؟ منطقه. علم. من همه توجه علم داره که کی بیایستیم. مادیس دور نه اسراری که بعدی يعني على من في السباصيتس طلعت زي ما هم زي ما هم درسنا قبل كده إنه السباصيتس في مسألة السباصيتس على السباصيتس فأنا السباصيتس هنا كده أنا حاصل في بعدين في نفس الشهر في السباصيتس وربو في ده بروح في نفس الشهر بروح في الباص بروح في بيطلع أنا أقول، أنا أقول، إنه في حالات اللي بدهم وفي حالات اللي بدهم فارس، ويبقون الحيوان هي. ها، نعم، بجد طيب، في حالات الصفة صيفس، الحيوان ها، الحيوان ها، بجد برير. لا أقصد، نعم، بجد برير. النماذج دي نوع اللي في <تصفيق> صدمه عايش الحيوانات بس هو هنا في طريقه <تصفيق> طبيعيه هو هنا من الجبنه عامل سيلان من حلميه ويفجع عشان يدخل في داخل اليدرس بياني التمويلين لها المنزل يوجد في اليدرس يوريون خلافة الميديا مش عادل الميديا مش لا والحيوان دي في جيك مرة ورقة تانية كان في السنواتات الحيوان يتفضلها بلايك بلايك بلايك لأنه السنوات أصلا بجع ديك يعني أنا على اللي يعني أنا أرسله ما بدهوش اللي هنا فيني. بعدين اللي عجب من ما عدوش فرصة اللي إنه هو يطلع من هنا هو غائب مني. وبالكامل عن حس إنه ليش لا نقدر نعيش هالكارثة دي. أنا في النترس الميديا منازمة لخيات زينا. الفردولايز منازمة فيه. على عكس بالسفا ساركس ها في اه? المشكلة في الساركس والانترانيشن <سيركس> انه هو لا يسمح رموه السن. يعني ايه لا يسمح رموه السن? يعني الاستمرار ده هو كلب. كلب. في داخل اه? في داخل الساركس. بسبب <سيركس> الانترانيشن. معه اه? ده <تصفيق> تا همه حيوان ضعف حيوان عبوز المشرم بتعم اسلمية حتر من الأهار هذه خالص فدي كتير تحس انها بتطلع ع ما توقف وحصل النفط بيطلع على الارض تشط الهواء هو بيقولوا على التطور صح اتطور صح يا محمد التطور يا راجل تاخر بقى تاخر مُهور الهواء في داخل الكون عارف تصدق؟ قصناه. السامري. السامري. لا <تصفيق> كلامه. <تصفيق> شناموس. مشان مشان. الحيوان وهو لما بيأكل يحصل ليز من الهواء. يقطع من الارض ويطع الهواء هذي. فبيعمل صوت. نیم تایل و یک خلاص عشان كده الموضوع ده في السيرك ده ده كده ايه برضو لو هو في الكافيه في مايه لما من لما يقول تطلع خلاص تحت هنا لما من طيب. طيب. طيب بس بشكل اهو. ايهونها من ايه من ايه تعمل من خلاص. انها مهور على جهت المنفيسي. طبع? الفارسة وليه ضبعة وهي راسة او طبعة وهي دي هو يعني ده تشفت ها تشفت معا ايه? جهت المنفيسي على البارد. معايي? ايه ماتفة? اللي بقى جوهة في الاسبه يعني نقول ما فيها بأعطة مو بأس بيسي بيون فحصولون مدينة عشن ومينفكشن ومات المشكلة من هاشاً دا يعمل ان سبب رئيس يحجوزه سبب رئيس من الناس يتفضل السندس هو سبب رئيس أكثر وأكثر القبارة من عشر ان يتودى في لأي مردود دمياجولوجي، من ها هو بيت، يقول يعمل الدووزشان بسنين فاين مليون، من فرنسا بمنطقة فرن، ينتج فاين سين من ها البلد من هالبلد سين، ودكين أصبحت اليوم ثرية، سرت ثرية لا أثر إلا في السماي تماماً، هاي ورقة اللي من من هذا ا در برنامه سمیه یوز و ازید کارت حالا علی بعد قبل إنه يدخل فيس شيء المدير كل حاجه ويدخل هو بيحصل أنا انا قعدت عشان اكيله يعني عشان الصبعات دول لو العقد ده مش كده كنت في ثانيه قاموا والجو قرر يتقطع ايه شفت ان الزين ده والزين ده وقت انا كنت واقف واقف وقت كده فانا رشيت الفول كده وليه انا عشان ترسم ما هو ما ينفعش اسيبها كده واخيطها كمان بعد اسبوع هيحصل اسوسيشن للسونشر صح؟ ما تقصش السونشر صغير ولو قطعت السونشر برضه بتتفتح تاني ونرجع للمشكلة ان انا عاوز اقفل القفل بيرن اه هو قفل الاسهو لحد بره المياه بسرعه ولما نبدا السنس وما ندوش الموضوع ده كله او نرجع على افتحه كده كوبا مره اخرى بعد ما فيه غطاء وارجع اد ثاني كده بقى هيقوم داخل وانا عاوز احط عليه المفتاح اللي بعد كده تمام يا شباب يا شباب بقى بيقولوا قاشه ونص ما فيش حاجه يقوموا É igual a vida. الدكتور قال لي اني الدكتور الضغط وهو سئلني اي مشكله مع صلوه ايه بالظبط بتقول لي دي دي يا رضيد بس انا عامله دي لما هو او ما خط الضغط والخط دي يا خط سدقه ولا عامله خط ثالث لا علاقة بالبين ولا يؤثر على حاجه اللي يؤثر اللي أصله أطول طبعاً في الكشف عن في السرطانات، في السرطانات، في نفس الكلام طبعاً في في ال في حتى عند رجل ورقة اللي اللي عرضناها. يمين؟ أول، بالصريخات إن تعلم إن تعلم في داخل البستون في بلاد السرور بلاد هذا السرور اللي عنده فيقول ليكتع وسوي العصر الله فلا تأخذ الطهرات ولا تأخذ يعني في المطرقة وفيه بلاد جنوة هنا في نظور سندور مخلوع عن خروج السبطات من الأمل هو من بلاد الستيبس تكريش هم بتاع عالمات في داخلها. لما يفضل في داخلها تجبر. بقى جزء رجل. لما الحيواني نام. لما ينام. وقوم خلصة هالضورة منه. وقوم صاحب الحالي اعتقد لهم ايه. المية فضلان والجولات. وقوم حالة صاحب الحالة. يعتقد المية فضلان والجولات. انما هي مش فضلان. لان انا دفع حصل. دفع حصل. السرور العديد من حصل. ده حالك ايدي? او ما السادس منقول أنو هو على حركة سيسي لصاحب هي، هي صح، على التريليج اللي هو بس في نعمل في مجال الدراسه معهم في مكانه في الموضوع اللي ده استغفر الله كلنا А вот мы готовы, готова к работе.